الحمد لله نحمده ونستعن به ونستغفره ونستهديه ونعود لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يأتي الله فلا مضلة ومن يؤمن فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله واحتمنا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وطائدنا وخدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق توقاته ولترموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتطل الله الذي تساء المنبي والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها لأنه تقول الله قوله قولا سبيدا يصفر لكم عمالكم ويغفر لكم طنوبكم ومن يطر الله ورسوله فقد فازتهم سنعظيمة أما بعده أيها الموحدون الكرام دخل يعظم عليه السلام وأبناه إلى مصر في عقد يوسف عليه السلام وكان عدد من إسرائيل آنذا قليلا كان عددهم ثمانون ثم بعد فترة طويلة من تمكين ثم استضعاط وذل وقهر في الأرض أصبح عددهم ستمئة ألف في مصر وكانوا يستضعفون من بني مصر في ذلك الوقت ومن الفراعين على مر ذلك العصور إلى أن جاء فرعون الذي ذكر فيه تاب ربنا والذي هلت وكانت بينه وبين نبي الله موسى ما كان وكان عددهم سمتمائة ألف أو رأى هذا الفرعون رؤيا ففسرها لهم المعبرون بأن سوال ملكه سيكون على يد غلام يولد في بني الإسرائيل جنة نومه وبدأ يذبح الأمنات ويستحي النساء كما قال ربنا في كتابه إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا يستطرف طائمة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ولذارون في سنوات قبل تلك الرغية فنفجاه الله من الذبع ولكن موسى حملت فيه أمه في عز الفتنة وفي صميم الابتلاء فبعث فرعون في كل البنوت والقابلات ينظرنا من كانت حاملا فعند ولادتها إذ كانت بنتا تركت وإن كانت ذكرا ولدا زبح من فوره فأصبح حال ألم موسى يرثى له تخاف أن يكون وليدها ذكرا وكان خوفها يتعاظم ويزيد كلما اقتربني عاد الوضع ووقت المخاط وكانت تخفي حملها بوسائل شتى حتى من الله عليها بوضع وليدها موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى غالب على أمنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون حفظ الله موسى بل وجعل تربيته وهو عدو فرعون الذي سيكون هلاكه على يديه جعل تربيةه تربيه في بيت فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه لم يقل ربنا فأختيه أو هاجري به أو افعلي كذا وكذا من وسائل الأمن والابتعاد عن فرعون وظلمه وبطشه وعلومه وإنما قال لها إذا خفت عليه فضعيه الإيتاب في صندوق ثم ألقي بهذا الصندوق في, في البحر وبالفعل نفتت الأم هذا الأمر بتلقائية عجيبة وتنقييد واستجابة فريدة لأن الله أوحى إليها بذلك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك ليس حاموه من القتل فقط وإنما سنرده إليك وليس الرد فقط وإنما وجاعلوه من المرسلين الله أكبر فانتقطه آل فرعون ليكون, ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجمهدهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون سبحان الله ألقى الله محبة موسى في قلوب الناس فما رآه من أحد إلا أحبه ومن أول الناس آسية زوجة فرعون التي آمنت وضرب فيها المثل في إتاة ربنا أحبته حبا عظيما فقالت قرة عين لي قرة عين لي ولك وبعضهم يفضل الوقت قرة عين لي ولك لا يعني أنت ليست قرة العين حاصلة لك عسى أن ينفعنا أو نتخذهم ولدا وهم لا يشعرون لا يشعرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سبحانه وتعالى بيده الأمر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجبهة الصحب هذا هو اليقين وهذا هو التسليم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به إن كادت لتبدي بالخطط السر وتذهب إلى قصر فرعون الذي التغط موسى من اليم ليكون لهم عدواً وحزنة إن كادت لتبدي بالقصة وبالرواية وأنهم نهى وعندها سيكون القرن لأنهم من بني إسرائيل الذين يقتلهم برعون لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته الأخذ بالأسباب قالت لأخته الكبرى اذهبه خلف الصندوق وانظري إلى أين يذهب فباشرت النظر إليه وصعقت عندما راء الجمود عندما راء الجمود فرعون يمتقطون الصندوق وقالت إنه لا مقتول ولكنها تسللت وعلمت الاخبار من داخل القصر ان الله سبحانه وتعالى منع موسى ذلك الوليد الرضيع من ان يلتقم سديا امراه على وجه الأرض هاوذوا على الرغم من صراخ الطفل وأنه يتضر جوعا وألما إلا أنه يبتنع عن أي طعام وعن أي سبي يقدم له فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يقولونه لكم أنا أعلم مرضعة جيدة قد يرضع منها فحمل موسى من يحمله جنود سرعان يحملوه إلى من؟ إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ثم ترضعه ويقفل في من شديد على سدي أمه فيشبع ويرتوي ويضمئن وينام ثم يكون في كفالة أمه ولعايته في قصر سرعون وتأخذ على ذلك أجرة لا تحرم منها من ليلا ولا نهارا قولوا سبحان الله قولوا سبحان الغالد على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كبر موسى وترعرع في قصر عدوه فرعون بلغ أشده وآتاه الله حكماً وعلماً سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك ناجز المحسنين أوذي بسطة في العقل والعلم والجسم والقوة حتى إنه إذا وكز رجلاً قتله وهذا ما حدث للمصري الذي قتله فخرج موسى خاقفاً وذهب إلى مدين وقضى فيها عشر سنين تزوج من ابنتين شعيب عليه السلام ثم بعد قضاء الأجل عاد موسى بأهله وأولاده إلى مصر لماذا عاني؟ وهو يعلم أن هناك رصدا يترصده وتأرا يطلبه فرعون يتوعده إنه سيقتل موسى لا محالا لماذا؟ لأنه استضعف مصريا شريفا وقتل ولكن الله سبحانه وتعالى أرجعه إلى مصر على قدره أي بقدر من الله وتدبير لم يفكر موسى في الثقر وإنما عندما أمره الله وألقى في قلبه العودة عاد وفي الضريق رأى ناما وهي في الحقيقة نوم وكلم الله موسى تكليما وآتاه الحكم والنبوة والرسالة وأمره أن يذهب إلى فرعون إنه طبا فقول له قولا لينا سبحان الله دخل أحدهم على أحد الخلفاء فقال له يا أمير المؤمنين إني موصيك ومشدد عليك فقال لا حاجتني في وصيتك إذا كان الله أرسل من هو أرحم منك إلى من هو أفجر مني فقال له فقول له قولا لينا إذا كنت تنصح فانصح بني من ورحمة وإلا فلن تقبل نصيحته فبناء رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب ماذا سيفعلون؟ طبعا سيسمعون كلامك لأنك رسول الله لا ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هذا منهج النبي الأمين الرغبة والرحمة والنين في دعوة المدعوين حتى وإن كانوا أفجر الخل بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عن أبي جهل إن هذا فرعون هذه الأمة يعني أمثرها تجبرا وعلوا واستكبارا في هذه الأمة عاد موسى إلى أرض مصر وذهب إلى فرعون ولكن فرعون كابر وعانت فكذب وعصى ثم أذفر يسعى فحشر فنادأ فقال أنا ربهم أعلى قال ألم ربك فينا وليبك أنا سيطاً ماضي يا موسى الآن تأذي إلي وتكلمني بهذه الطريقة ألبء ربك على يدي هذين ثم لم ترعى فينا إلماً ولا ذمة ولم ترعى فينا حقاً ولا قرباً ثم قتلت نفساً وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ونازى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجني من تحته أفلا تبصرون فقال لفرعون أنظر أرجع يوما أو بعض يوم حتى تأتيه بسحرة فإنما فعله, فعله فعل ساحرة تلك العصر التي تنقلق إلى ثوباني واليت التي تضيء كالشمس هذا فعل الصحرة إنه يسحرنا اخذ بصحرة له ففعلا أتى بصحرة عددهم كثير فوق السبعين أو ثمانين ساحرا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم, ما جئتم به السحر قال لهم موسى هذا الذي تفعلونه إنما هو السحر ولذلك انطرأ هذا السحر على موسى وأوجس في نفسه خيفة ولو كان ساحرا ما خاف وما رأى سحرهم إلا حقيقة ورأى حبالهم معصية حبالا وعصينا ولأنه ليس لساحة رآها حية وسعابين تسعى فقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيفضله إن الله لا يصلح عمل المفسنين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فألقى موسى عصا فإذا يتلقف أي تأكل وتبتلع بشدة ما يحفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلفوا هنالك ومنقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين يا لفوز هؤلاء السحرة لم يؤمنوا إلا ساعة من النهار قال ابن عباس كانوا أول النهار كفرة فجر ثم أصبحوا آخر النهار شهداء بررة يا له من فوز عظيم وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ثم أرسل الله بعدها على هؤلاء المصريين وعلى فرعون وقوله آيات عجيبة الطوفان والجرال والقومة والضفاضع والدم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ثم تقترب ساعات النص لم يستجد فرعون ولم يستجد قومه وإنما زادوا في عنادهم اقتربت ساعة النص وكانت دعاء والدعاء مفتاح النص الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عندها ربنا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لماذا ربنا ليضلوا عن سبيبك ربنا ربنا اضمص على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرأوا العذاب الأليم عندها جاء الوحي الالهي قال قد اجابت دعوتكما مع اين الذي يدعو هو موسى الا ان, إلا أن هارون كان بجواره يقول امين امين واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسدد به اذري واشركه في امري اصاحب والرفيق قبل الطريق وعندها او الله الى موسى أن يخرج بقومه من مصر وبالفعل خرجوا في جنح ليل وفي ستر الظلام لم يعلم بهم فرعون إلا بعد أن خرجوا من ذهال مصر فنهض فرعون بجنوده أجمعين قيل كان عددهم مئة ألف يخرجون في ضرب بني إسرائيل مدججين بالسلاح ألف, ألف سلاح يخرجون لطلب هؤلاء ونبيهم الكريم عليه السلام خرجوا فقال فرعون ونادى وأرسل في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وجنوذ ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين عند شرق الشمس وصل فرعون وجنوده فرأى موسى وقومه ورأى موسى وقومه فرعون وجنوده رأوهم عيانا بيانا حتى قال أصحاب موسى إنا لنتركوه الحجم يا موسى لقد هلكنا البحر من أمامنا والعدوم من خلفنا أدركنا يا موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرق بعصاك البحر فانخلق فجان كل فرق من قد العظيم ثم عبر موسى وقلقه فنجوا ولم يغرف منهم واحد ثم أتبعهم فرعون وجنوده وملأه فهلتوا وما نجى منهم واحد وكان ذلك اليوم المشهود هو يوم العاشر من المحرم يوم عاشورا ذلك اليوم المبارد الذي كان اليهود يعظمونه تعظيما شديدا وكان أبيه موسى يصوم ذلك اليوم موسى نفسه كان يصوم يوم عاشرة ثم أخذ اليهود من بعده في صيام ذلك اليوم وظلوا على صيامه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود في ذلك اليوم يصومون فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر صيانهم لذلك اليوم فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أنا أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيانه بل العديد عندما قرأت أن قريش كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية كانت تصوم عن عائشة والحديث عند البخاري أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيانه حتى فرد رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشراء من شاء فليصم ومن شاء أفطر فكان في أول الأمر صيام عاشراء فرد فلما فرض رمضان خير المسلمون في صيام عاشراء فأجمع جمهور العلماء على أن صيام يوم عاشراء مستحب ومنذوب إليه وأنه يكبر ذنوب سنة ماضية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فقال صيام يوم عاشرة أحتسب على الله أن يكبر السنة الذي قبله سنة كاملة السنة الذي قبله ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام عاشرة في كل سنة يوم سبعة من المحرم غدا السبت تمانية تسعة يوم الحد انصومه ويوم الاثنين عاشراء اسمع يوم الاثنين إذا كنت لم نخطط الآن على المنبر فهو يوم الاثنين يوم المبارك أصلا فيدينا يوم الاثنين من الأيام التي يستحبوا صيامها فما بالك إذا اجتمع معه يوم عاشراء ينحو الله عنك به ذنوب سنة ماضية صيام يوم في سبيل الله مهما كانت الأيام طويلة وشديدة الحرارة فإن من صام لله يوما باعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا ومن لا يريد هذا الأجر والدواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام عاشوراء في كل سنة عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند الإيمان المخالي ما رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عنشورة وهذا الشهر أي شهر رمضان هذا اليوم هو من أيام شهر الله المحرم وهذا الشهر له خاصية عند الله سبحانه وتعالى وخاصية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال افضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم وكان الصحابة يصومون عاشراء ثم يجلفون صديانهم بصيام هذا اليوم صيام عاشراء الأطفال كانوا يعودونهم الصيام اسمع إلى قولي الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدات عاشرة يعني ليلة عاشرة التي في المدينة كانوا في المدينة إلى قرى الأنصار من أصبح مفقراً فإن يهم غدا ان شاء الله الخبر هيصمت من اصبح من الغداتي صائما فليدم صومه ومن اصبح من اصبح مفطرا فليدم صومه ومن اصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه اي عاشوره بعد, بعد, بعد هذا الامر ونصوم صبياننا ونصوم ونجعل لهم اللعبة من العهن من الصوت فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار هكذا كانوا يعودون أبنائهم على صيام هذا اليوم العظيم المبارك ويستحق صيام التاسع والعاشر مخالفة لليهود لأن اليهود لا يصومون إلا العاشر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول حياته في المدينة يحب أن يوانفق اليهود استجلاباً لمودتهم ودخولهم في الإسلام تهييناً لقلوبهم حتى يتبعوا الحق والنور الذي جاء به ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شورا وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال إذا كان عام المكبل ان شاء الله صبنا اليوم التاسع قال فلم يهد العام المكبل حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والعاشر لأنه قبض قبلها ولكنه كما في صحيح مسلم قال لئن حيت إلى قابل لأصمن التاسع والعاشر فقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند صم يوما قبله أو يوما بعده خالد اليهود ولذا مرات أصيام عشراء كما يذكر ابن القيم ثلاثة أكملها أن يصام يوم قبله ويوم بعده هذا أفضل الصيام لعاشرات أن تصوم يوم الأحد ثم يوم الاثنين عاشرات ثم يوم الثلاثاء يوم بعد عاشرات وعليه أفضل الأحاديث بالنسبة للصيام التاسع والعاشر أما المرتبة الثالثة أن تفرد يوم الاثنين يوم عاشرات القادم بالصيام يكفر الله عنك ذنوب سنة ماضية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من فضله وأن يزيدنا من كرم وأن يضطر لنا وللحاضرين والسامعين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم الحمد لله وكفى وصبرتا وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعينه وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين ثم ثم اما بعد ايها الموحدون الكرام الناس الناس في يوم عاشوراء ثلاثه اقسام قسم خرجوا بهذا اليوم عن اصوله ومبادئه التي ارساها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد عندهم البكاء والنواح على مقتل سيد الشهداء الحسين عليه السلام ثم يعذبون انفسهم ويتخيلون تلك المعركة التي قتل فيها الحسين فيضربون صدورهم وظهورهم ورؤوسهم موجوههم بالسيوف والحديث ويسيلون الدم في مظهر مقصد حتى ان أعداء الدين يوصون وينفقون على أكثر من أربعين خمسين قناة شيعية على الفضائيات لنقل تلك الاحتفالات التي الغرض منها تشوير هذا الدين الإسلامي حتى يخلّى الغرب والشر هؤلاء أتباع محمد يعذّمون أنفسهم يقتلون منفسهم يضّمون قدودهم ينفقون شعورهم ثم الأنكى والأفضع يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلان القراءة منهم كل هذا ليس من الإسلام في شيء بل هو ضد الاسلام وهزم لهذا الدين العظيم هؤلاء احذرواهم وعرفوا ابنائكم من هو الصديق ومن هو العدو ولا يخرج متحزل كما خرج من ذي قبل ويقول اخواننا الشيع يا عم الشيخ بلاش الكلام عين لا الحق حق ان يقال ولا مجموعة منا لا لهم من المواصل أنهم جهلة يفعلون هذا الأمر عن جهل الكحن في يوم عشورة وطبق عشورة وموسم عشورة والاحتفال والفرح هذا ليس من دين الله أيضا وإنما ما يشرع في يوم عاشراء الصيانة والشكر لله رب العالمين أن أجى موسى من فرعون هذا كل ما يشرح هذا هو الصرف الثالث من المؤمنين في يوم عشراء نسأل الله ان نكون منهم وأن يحفظنا ويحفظكم على طاعته وعلى سنة وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم فإن خير الهد هذر محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة في النار اللهم افضل لنا ذنوبنا وإصلافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم خذ بأيدينا لأيه بأيدي أخذ الكرام عليه اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب المغفور وسعي مشتور وتجارة لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور اللهم أبن لهذه الأمة أمر رشيدة يعز به أمر الطاعة ويهدى به أمر المعصية ويهلق فيه أرض الكفر والطغيان يا رب العالمين اللهم أنزل على بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الخير والأمن والمن والسخاء والرخاء اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وجيشنا وشرطتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تذبيره تدميره واجعل الدائرة تدور علينا يا رب العالمين اللهم هو التقوى لي أمرنا إلى ما تحق وتضع وخذ من ناصيته إلى الحق والتقوى واجعب له المطالة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيته إلى الخير وتذله عليه وآخر دعوانا الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مربوطا قل هذه سبيلي أدعو اماں